والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى 124. إن سعيكم لشتى 125. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى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 وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى به الاعلى ولا سوف يرضى